117. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من فكين حتى تأتيهم البينة 118. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.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 رضي الله عنهم برضوا عنه ذلك لمن خشي ربه